فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله هَيُّنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَشَّرَ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه 119. وهدى وبشرى للمؤمنين 110. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين 111. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا 119. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 110. ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم نبغ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله ورضوه هم كانهم لا يعلمون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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون